ولو أنا كتبنا عليه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 لَا أُبَيْنُهُ مِن لَّدُنَّا أَرَا نَا وَلَعَبْثَنَا هُمْ صِرَاط وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدِ اتَّبَعَ بِالْحُسْنَىٰ إِنَّ كَمَا لَذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ மாவீன அமஹி நபீனா وَأَنصُونَا أُولَٰ